Say for say no say no. كان زهرة عار مسحيل بلحظة سعاد حسين حسين و حسينان حسين حسين و حسينان يبني من ضيل العين تهل دامعي جيت وين عليك وما يخلص ونيني حاضر بروحي امسري جروحي والألم من شدته معصب جبيني أنا أمك فاطمة دمع بعيون السماء تجري ويمصي بتاك بالحزن مجرى الدماء قلبي أحسين جراء والزمن ما يرحمه واسمك بجرح نكتب يا حشاشة فاطمة وحيد وحيد ووحيدة حسين حسين وحسين في المكانة زهرت العظمات مستحيلة بلحظة تنسى حسين حسين واح سيدنا حسين حسين واح سيدنا كل مكان حار والقلوب يله راجع من الموت للموت على ذكرك يا الحسيني يا عيني محني يا عليك العمر بس يبدأ عمرك حاضرة وسط النساء في الصباح وفي المساء أمذبك يا المصرعات للأبد ما ينسى. مركب أحزاني سار وعلى شاطئ ما رسى ابجي واشراع الصبر ملاي الدحرسه غريب غريب وغريبا حسين حسين وراح في المكان زهرة نعيم يا عبد الله السحر اللي بلحظه يا من minä minä جتذكر هب الالم من زمان ومالتحام دار يحرقوها قبل لا يحرقون الخيام سلبه وحقوقي قبل لا يسلبون الحرام ويا مسمار الصدور مرتكز قبل السهر فتيل واقتيلا Husen, husen, wa husayna. Ilmoi, että zahra on alaa. Mustahin, kun puhutteen كل من يجيني ما مك يا ابني يشعري بنفس اللي أحويه بشعوري يسمعين يا حي صف براحي شديع لوني ودموعي وحضوري الله وزع حسرتي كل مكان سفرتي واللي مؤمن بالجراح ما يشك بعبرتي واللي يدور متفني يلقى عندك حفرتي كبري صار محرمك وعلى ثارك نظرتي شهيد شهيد, شهيد شهيد وشيدة حسين حسين وحسين المكان الزهرة العار مستحيل لحظة انسان حسين حسين, حسين Sayna Uden